بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره يروحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركهوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ق مِنه شَرَافُ وَمِنْه شَجررون فيِيهِ تُسمون يُ بِتَُكُ بِهِ الزَّر وَالزَّتُ وََّ خِيلَ وَأَْنَابَ وَمِن كُل فِي ذَلِكَ لآيَةَ الْمِقَومِ يتَفَكَّغُون وَسَخخَرَ لَكُم الليلى وََّهَا رَوَالشَّسَ وَالْقَمَرْ وَُّ جُومُمُ سَخخَرَةُ بِأَمْرِه إِ فيِي ذَلِكَ ل آياتة مِقُوم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 إِ اللهَّهَ لَغَفُور وَحي واللَّهُ يعلَمُ مَا تُسِونَ وَما تُعِنُ والَّذنَ يَدُعونَ مِن دُون اللهِ لا يَخْنقُونَ شَيْئ لا يَخْنقُونَ شَيئ وَهُم يُخْنقُون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 قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين اِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ أَوَّلٍ لّيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا زون قدم ترى الذين من قبلهم فات الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم غَامَتْ يُخْزِيهِمْ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَارِقُونَ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 عَالِمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى